ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر ما كانوا سبيلا ولقد اتينا موسى كتابا وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا فذنبناهم تذكيرا وَكَم مِّن رَّحْمَةٍ مَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ أَوْ رَقَنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ مِنَّا آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا عَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تذبرنا تذيرا ولقد أتوا على القرية التي أنطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرتون نشورا وَإِذَا رَأَوْكَ كَأَنَّهُمْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَٰهًا ۗ أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۚ إِن كَادُوا لَيُزْلِلُونَكَ عَن آلِهَتِنَا ۖ أَمْ صَدَّرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ مَن أَضَلَّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا